لأ لآل القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. I'm mm -hmm. وَإِذَا سَمِعُوا نَزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا نَزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى تَرَى عِنْدَهُمْ تَفِيطٌ مِنَ, من الدَّمِ عِنْدَمَا عَرَفْنَوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ One day من نسقكم الله هداه لطيبا وتقبل الله منا انتم ومن المؤمنين لا نأخذكم أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حرفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتهين علكم تشكرون يا أيها الذين آل إنما يرش الضال فتتنيموه فتتنيموه لعلكم تفرحون إنما يريد الضال بي أن يعينكم العد